شمخت على آمالنا شم الأنوف وتمخض الليل البهيم عن المعالي في دياجير الحتوف ما زلت أرقب عزة الماضي بتوحيد الصفوف يا امتي حل الفداء يا امتي حل الفداء هيا لنحمي المسجد هيا لنحمي المسجد اللهم مدد لنا اللهم قد مدد لنا ودمه حل الهدى وعدا به حل الهدى يا امتي حل الفداء يا حل الفدى. هيا لنحمي المسجد <أه> هيا <لنحمل مسجد>. الله <الصفيق> الله قد مد لنا ودن به حلل الهدا ودن به حلل الهدا مزالت القدس على نار الهوان والمدا ونحن ما زلنا على هواننا مع السودا مزالت القدس على نار الهوان والمدا ونحن ما زلنا على هواننا مع السودا هذه العراق لم تزل تصيح قد رحى الهزل وهي بذاته انتهى ونحن صحوة الازل هذا العراق لم تزل هذا لم تزل نصيب قد, قد رحل هزل وهي بذاته انتهى وهي بذاته انتهى ونحن صحوة الازل ونحن صحوة الازل غير فن الاسلام قمه غناء والغزل ولم يحدث في حقلنا الا الودا وقد نزل سير فن الاسلام قامه تغناه ولقن ولم يعد في عقلنا الا الودا وقد نزل يا امتي حل الفداء هيا لنحمي المسجد هيا لنحمي المسجد الله دلالا اما مقدم الدلالا ودمه حل الهدى وعدا به حل الهدى يا امتي حل مسجدنا هيا لنحمي الله قد مدد لنا الله قد مدد لنا ودن به حل الهدى ودن القدس على نار الهوان والمدا ونحن ما زلنا على هواننا مع السودا ما زالت القدس على نار الهوان والمدا ونحن ما على Ku van'd나 as usul aina si treats saum as si رددي جدول الوباء في المدى وقد علا ششان اسرجل علا ششان اسرجل علا عصا المجد في المنى عصا المجد في المنى رددي جدول الوباء ومجددي في المدى وقد علا في المدى وقد علا سيري فجر بكعتلا سيري فغيرك كلام وحطي بي قيد الهوى تن تنحل ولا سير في دربك اعتلى سير في ليلك وحطمي قيد الهوان عزه تنحل ولا يا امتي حل الفداء يا امتي حل الفداء هيا لنذهب للمسجد هيا لنذهب للمسجد اللهم ادم الدلاله اللهم ادم الدلاله ودمه حلل الهدى وحدن به حلل الهدى يا امتي حل الفدا. قد مد لنا ودن به حل الهدى ودن به حل الهدى يا امتي حل الفداء يا امتي حل الفداء هيا به حل الهدى على نار الهوان ونحن ما على هوان مع السودا ما زالت القدس على نار الهوان والمدى الله اعلى واجل ليس مناتا او هبلا الله وحده الذي نحي به ونمته الله علا واجلا الله علا واجلا ليس مناتا او هبلا ليس مناتا او الله وحده الذي الله وحده الذي نحيا به ونمته الله وحده ولا سواه تفعو المقل ummatan namat ala kaff al-amal Allahu wahduhu wa la shariika lahu tad'u al-muqall ya rabbana nsur ummatan namat ala kaff al-amal ya نمات على كف الأمل